وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم مَا ما الله يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأسين من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأسين من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحف لما جاءهم فَقَالَ شَرْزَهُ الْحَسِيلَنَ جَاءَهُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم ألم يروا كم من قمنا كناهم في الأرض ما لمشلهم وأرسلنا, وأرسلنا السماء عليهم وأرسلنا السماء عليهم مدرا وجعلنا الأمارا تجري من تحتهم فأهلكناه. وأفصلنا السبأ عن من رضوا وجعلنا الأجر صلبا تحته فأهلتناهم فأهلتناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعضهم قرنا آخر فأهلتناهم بذنوبهم وَأَنشَأَنَا مِنْ تُرَابٍ كَوْنًا عَظِيمًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِيهِ فِصَالٌ سَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ آذَا إِلَّا سِحْرٌ قُل لَمْ نُنَزِّلْ عَلَيْكَ في فَتَكُونَ حُزْنًا فَرَنَّشُوا بِهِ إِلَّا قَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ذَلِكَ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ فَقَالُوا لَوْلَا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يُنْظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما ولقريتُهذّاء رُسُلٍ مِن قَبِلِكَ فَحَقَّ الَّذينَ سَخَوَوْمِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْذِؤونَ وَلَقَرِيْتُهذّاء رُسُلٍ مَا كَانُوا بِهِ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يُنْكِرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ في سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ في السماء واقف والارض كل لله, قل لله كتب على نفسه كتب على نفسه لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه لا يجمعنكم إلى يوم الحيامة لا ريب فيه الذين خفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَسْتَخِذُ وَلِيًّا فَاصِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قل أغير الله أكتفر ولينفاقر الشماوات والأرض وهو يطعم ولا يقعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن, من ولا تكونن من المشركين قل إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أقاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله, قل الله شهيد بيني وبينكم شهيد بيني وبينكم, وبينكم وأوصي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ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 قل لا اسجد قل لا اسجد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون قل انما هو اله واحد وانني بريء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 أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين غفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم من استغار الله كلا أو كذب الآيات؟ إنه لا يفلح إنه لا يفلح الظالمون.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 أن شركاءكم الذين كنتم تدرون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرفين ثم لم تكن لتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذبوا على وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إليه وَجَعلنَّ على قلوبهم أكنة أن يَفقَهُوه وَفِي آذَِم وقرى وَإِن يَرَمْ كلُل آيَةِ لاَا يُؤمنِنُ بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وهم يزهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا مرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا مرد ونا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمنون عنه وإنهم لكاذبون وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا وَقَالُوا إِنْ هي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ ولو ترا إذ وقفوا على ربهم ولو ترا إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قال أليس قالوا بلا ربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكون. قال فذوق العذاب بما كنتم تكون. قارئ خاطب الذين كذبوا بلقائل الله. قارئ الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرّقنا فيها وهم يحملون أمزارهم على ظهورهم قالوا يا حسرتنا على ما فرّقنا فيها وهم يحملون أمزارهم على ظهورهم ألا ساء ما ألا تاء ما يجرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون وَلَأَجْعَلَنَّ الْآخِرَةَ خَيْرًا لِّلَّذِينَ يَسْتَقِيمُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَحِسُّونَ قَدْ نَاوَلْنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ قَدْ نَاوَلْنَهُ إِنَّهُ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 ولقد كذبت رجل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد كذبت قلت فقروا على ما كله وقلوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل, ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولقد جاءك من ملئي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تلتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وإن فَسَبَوَىٰ رِجَالَهُمْ فَإِنَّهُمْ تَبَاطَأُنَّا فِي الْجَنَّةِ فَقَمْنَا الْأَرْضَ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَايَ فَتَأْخِذُونَ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تفونا من الجاهلين فلا تفونا من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون الله ثم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 قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أفسرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إِلَّا أمم أمثالكم إِلَّا إِلَهَ إِلَّا مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ مَا خَرَطْنَا ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُفْشَرُونَ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظُّلُمَاتِ من يشئ الله يضله ومن يشئ يجعله على خرط المستقيم.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 أَحَيُّ رَبَّنَ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِنَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ تَنِيَّهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شاء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ أَقْضَى نَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَبَرَأَ إلَى عَلَّهُمْ يَتَظَرَّعُونَ ولا صلّى الله على من صلّى كتَأخذ منهم بالذات وَبَغَى إِنَّمَا هُمْ يَتَبَغَونَ إِذْ جاء أَذْلَوْا ذَلِكَ أَجَاهُمْ أَذْلَوْا ذَلِكَ أَجَاهُمْ أَذْلَوْا ذَلِكَ أَجَاهُمْ أَذْلَوْا ذَلِكَ أَجَاهُمْ أَذْلَوْا ذَلِكَ أَجَاهُمْ أَذْلَوْا ذَلِكَ أَجَاهُمْ أَذْلَوْا شيءا ما كانوا يملون، فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم. فلما فتحنا عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة فإذا هم مبلزون حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة فإذا هم تقصي عذابه القوم الذين ظلموا تقصي عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين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 فالإله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصدف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغثة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغثة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَحٌ كُنَّ عَلَيْهِ وَلَهُمْ يَحْسَبُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ لَا كَانُوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خذائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن استرع إلا ما يوحى إلي إن استرع إلا ما يوحى إلي قل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير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 قُلْ إِنَّ أَصْحَابَ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 وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ إِنْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتُقْرِدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ ما لنت من حسابه شيء ولا من حسابك عليه شيء فتقودهم فتقود بالأفضل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الله عليهم من وجذلك ان الله عليهم من بيننا وقد زللت عن ما ضلوا بذل يقولون انا الله عليهم زيننا اليس الله باعلم بالشاكرين ارْكَنْتُمْ بِأَعْمَالِكُمْ الشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَ أَكَلَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَ أَكَلَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم صوأ بجهالة ثم تاب من بعضه وأصلح فإنه غفور رحيم أنه من عمل منكم سوءا بجارة ثم تاب من دعبه وأصلح فأنه غبور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستذين سبيل المجينين وَكَذَلِكَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ لَذِكْرُهُ قُلْ إِن نُّئِيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ إني إِن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَنِي بِضُرٍّ فَلَن تَجَنَّبَهُ ۖ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قُرْبَ لِلْفُؤَادِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُبْتَدِعِينَ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قُرْبَ لِلْفُؤَادِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُفْتَرِينَ قُل إِنِّي على بينة من ربي وكذبتم به لا بينة من ربي وكذبتم به ما عند ما تستعجلون به ما عند ما تستعجلون به ما إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. يقص الحق وهو خير الفاصلين وهو خير الفاصل قللو أن عند ما تستعجلون به لقب الامر بيني وبينكم قللو أن عند ما تستعجلون به لقب الامر بيني وبينكم والله أعلم بالوالى والله أعلم بالظني وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. الزج وما تسكك من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تسكك إلا يعده آه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رجب ولا يادح إلا في كتاب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 ثم يرى تفوتهم يقوى أجل سما ثم إليه موجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ثم إليه موجعكم ثم لا ينتهيكم بما كنتم تعملون. وهو القاهو فوق عباده. وهو القاهو فوق عباده. والرسول واريم حفظه. والرسول واريم جاء. أحدكم الموت توفته أسلنا وهم لا يفرقون قد سأل إذا أحدكم الموت توفته أسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله نولاهم إن نرد إلى الله نولاه الحس ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ألا له الحكم وهو أسرع <الحاسدين> قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وغفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل من من ما في الزرع والمحشدونه تضع ويخاله أنجانا من هذه لنكونا من الشاة قل الله ينذكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قلنا نجئ من آوى كل كرم ثم أنتم تشركون.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 أرض لكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بأس أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس كيف مصدف الآيات لعلهم يفقهون؟ كيف مصدف الآيات لعلهم يفقهون؟ وكذب لي قومك وهو الحق. وكذب لي قومك وهو الحق. قلت عليكم بوكيل. والصلاه عليكم بوث لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون, وسوف تعلمون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 وَبَرَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذِي الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاذْكُرْ بِإِنَّ تُرْجَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنَّ تعدل كل عَدْلَ اللَّهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَاذْكُرْ بِإِنَّ تُرْجَلَ نَفْسٌ قُل لَّيْسَ لِيَ الْكَلَامُ إِلَّا أَن يُؤْذِنَ لِيَ رَبِّي وَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَّا مَا شَاءَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ بِمَا كَسَبُوا أولئك الذين بِمَا كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يتقون. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت الشياطين قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الرَّدَ على أَحْكَمَ بَعْدَ إِسْرَاعَ الْلَّهُ الَّذِي كالذي الشَّيَاطِينُ الشياطين اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ بِالْأَرْضِ حِيرَانٌ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إلَى فالذي استهوته الشياطين في الأرض عجال له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا قل إن الله هو الهدى قل الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كون فيكون ويوم يقول كون فيكون قوله الحق قال الحق وله الملك يوما يمثخ في الصحو وله الملك يوما يمثخ في الصحو عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَ تَأْخُذُ أَصْنَامًا آلِهَةً وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَ تَأْخُذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كَمَكَتْ يَبْلُوَنَّ مِنْهُمْ نُرِي إِلهِي مَن مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وكَذَلِكَ نُرِي إِلهِي مَن مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي تَرَى الْجَنَّ عَلَيْهِ لَيْسَ رَآكَ كَوْكَبًا قُلْ هَذَا رَبِّي فلما أَفَلَ قَالَ لَاؤُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا أَبَلَّ قَالَ لَا أُحِبُّ اللَّهَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَادِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَادِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا فلقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالي فلما أفلقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَادِ وَتَنْقَلَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَادِ وَتَنْقَلَ ربي هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفْلَتَ قَالَ يَا قُومَ إن بريء مما تشيكون فلما أفلت وليكن إني بريء مما تشيكون إني وجعت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حليفه أنا من المشرفين إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حليفه وما أنا من المشركين وحاجروا قومه, قومه قال أتحاجوني في الله وقد اللَّهِ قال أتحاجوني في الله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء وَسَمِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسَمِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أشرف وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُونَ بِاللَّهِ مَا لَنْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أشرف ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله لا لن ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريق لأحق بالأمن إن كنتم تعلمون فأي كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم تَجُول وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نُؤَاخِدُ إن ربك حكيم عليم نوفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووأبنى له إسحاق ويعقوب ووأبنى له إسحاق ويعقوب كلن هدين، وكلن هدين، وروحن هدين من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوس ويوسف وموسى وهول، وروحن هدين من قبل. وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى واهيان كلهم من الصالحين وزكريا ويحيى وعيسى واهيان كلهم من الصالحين وإسماعيل وليث ويوسف وروقى و إسماعيل وليث ويوسف وروقى وكلن على العالمين وكلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهبيناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهبيناهم إلى صراط ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحرك عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكُ فِيهَا أُولَئِكَ قَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ فَإِن يَكُ فِيهَا بِهَا أولئك الذين هدى الله فبهداهم كتبه أولئك الذين لم يهد الله فبهداهم كتبه قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر كفادرين وان ما انزل الله على بشر شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قل من أنزل الكتاب الذي جاء موسى من موسى وأهل الناس تجعلونه تجعلونه كراطيت بدونها وتو تقول كثيرا وعلمتم ما لم تعلمو أنتم ولا آباؤكم. تجعلن قراصنة سودا وتقول كثيرا وعلمتم ما لم تعلمو أنتم ولا قول الله ثم ذوهم في خوفهم يلعبون قل وَأَذَّكِ تَاإِنَّ ذَلَّهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَأَذَّكِ تَاإِنَّ ذَلَّهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ مَلَكُونَ وَمَنْ حَمَلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ كُلُّذِي يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَن أَضَلَّ مِن مَن إِتَّقَى الله اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُصِيَ إلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إلَيْهِ شَيْئًا وَمَن أَضَلَّ مِن مَن أَوْ قَالَ أُصِيَ إلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إلَيْهِ شَيْئًا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أَوْ الله أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله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 ومرات الموت والملائكة فاسقوا أيديه أخره أنفسكم اليوم تجزون على ذلهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اليوم تجزون على كُنْتُمْ لما كنتم تقولون على الله غير الحق ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترثتم ما خولناكم وراء ظهوركم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ الَّذِينَ لَا أَنَّهُمْ مُتَشَابِهِينَ بِهِ وَمَا نَحْنُ بِكَاسِبِي الْخَاسِرَةِ أَسْمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ خَطَّأْتُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ لَقَدْ تَفَصَّلْنَ فِيهِ وَبَلَّغْنَ كُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِكُ الْحَبْبَ وَالْنَوَّ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ إِنَّ اللَّهَ فَالِكُ الْحَبْبَ نَوَى رِجُلًا لَمْ نَنِئْ وَمُخْرِجُ اللَّيْلِ إِلَى الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّاتُ تَكُونُ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّاتُ تَكُونُ ذَلِكُ الْإِصْبَاحُ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذلك الجباع وجعل الليل سكنا والشمس والقمر خضانا ذلك تكدي والعزيز العلي ذلك تكدي والعزيز العلي ذلك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 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَمَن يَرْتَدِدْ فَمَا أَنْتَ لَهُ مِنْ حَافِظٍ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقًى وَمُسْتَوْدَعًا وَهُوَ الَّذِي أنشأكم من نفس وَاحِدَةٍ وَمُستَقَلٌّ وَمُستَوَّى قَرَبَ الصَّلْنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَسْقَهُونَ قَرَبَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ, الآيات لقوم أنزل مِنَ السَّمَايِنَ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا ربو الذي أنزلنا السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه غضرا نخرج منه حبا متراتبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات فأخرجنا منه غضرا نقش منه حبا متراتبا ومن النخل وَالنَّاسِ وَالْدِّينِ يَسْ وَجَدْنَا وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالْمَاءُ مُسْتَبْرَحًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ فَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ ورمان ما نمسته وهم متشابه. أب إلى تمره إذا أشمها وينعي. أب إلى تمره إذا أشمها إن في ذلكم لا لقوم يؤمنون. <تصفيق> إن في ذلك كل آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرقوا له بنين وبنات بغير علم وجعلوا لله شركاء وَخَرَقُوا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِيَ عَرَايَا يَهْيَيُ سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء ان لا له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو لكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، على كل شيء لا تدركه الأرقاص وهو يدرك الأرقاص، لا تدركه الأرقاص وهو يدرك الأرقاص، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. أَجِئْنَكُمْ بَصَائِرُ يَوْمَ رَبِّكُمْ فَمَن أَرْضَى وَفِّلِنَفْسِهِ وَمَن رَّدِيَ فَعَلَيْهَا أَجِئْنَكُمْ بَصَائِرُ يَوْمَ رَبِّكُمْ فَمَن أَرْضَى وَفِّلِنَفْسِهِ وَمَن رَّدِيَ فَعَلَيْهَا وما أنا عليكم بحسيب وما أنا لكم بحسيب وكذلك نصرف الآيات وليخول درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك خلف الآيات واليقول دع واستغن عن خيره لفمي يغضب. اتبع ما أُوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أُوحى إليك من ربك. إِنَّ إِلَٰهَكَ وَاحِدٌ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَرَنَّ شَاءَ ٱللَّهُ, ما شاء الله ما وما عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أنت عَلَيْهِمْ وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوثيل ولا تتبوا الذين يدعون من دون الله فيتبوا الله عدوا بغير عين ولا الذين يدعون لله كبالك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون كبالك زينا لكل ما جنّا ملؤهم ما إلى رفدهم نصيهم في نبّههم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهّد إيمانهم لا جاءتهم آية بها وأقسموا بالله جهد قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعرون أنما إذا جاءت لا يؤمنون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 ونذرهم في فؤشان إلي عمرون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وتلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء كبلا ما كانوا ليؤمنوا ولو أننا نزلنا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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا جعلنا لكل نبي الإنس عِندَ إِلَافٍ خُفَّ فَالْقَوْلُ غُرَّنا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذُوقُوهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذُوقُوهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلْتَفَسَّرَ إِلَيْهِ أَفْكِرَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيُضْحَ وَلْيَكْتَرِفُوا مَا هُمْ مُكْتَرِفُونَ وَلْتَفَسَّرَ إِلَيْهِ أَفْكِرَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيُضْحَ مَا هم مكترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله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 فلا تسمعن من, من المتردّد وتمت كلمة ربك صدق وعدل لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وهو السبيل العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن إلا الظن وإنهم إلا يحرفون إن يتبعون إلا الضل وَإلهم إلا يخطؤون إِن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَجِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهتدين إِن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَجِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهتدين فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَبِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَبِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ وما لكم أن لا تأكلون مما ذكره الله عليه وفضل مَا لكم ما حظم عليكم إلا مقص رزق وَذَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنَ الْجِرَشِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ بَقَى لَكُمْ مَا حَظَّنَ عَلَيْهِمْ إلَّا نُفُورِ الْفُنْسِ إلَيْهِ وَإِنَّكَ وَالَّيْ يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِن تَشِي وَالَّذِي بِالولى بِأهْوَاهُ بِغَيْرِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُتَضِلِّينَ وَزَغْرُوضَاهُ وَالْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكترحون إن الذين يسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكترحون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لن يذكر الله عليه وإنه لتشكه وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن الشياطين ليحون إلى وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ إِنَّهُ لَمُشْرِكُونَ أَأَمَنْتُمْ مَن كان ميتاً وجعلنا له نوراً يمشي به فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا فَكَانَ مِنَ الْمَسَلُوحِ فِي الْبُلُماتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. وَمَنْ كَانَ مِنْكَ فَأَحْيَينَهُ وَجَعَلْنَاهُ رَأِيَ مِنْهِ. فَكَانَ مِنَ الْمَسَلُوحِ فِي الْبُلُماتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. كذلك جلّين الكافرين, الكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكرو فيها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكاد ربهم بيها لينفروا فيها وما ينفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وما وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّىٰ نُتَسْلَمَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ يُوسُفُ اللَّهُ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّىٰ نُتَسْلَمَ مِثْلَ مَا أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكّون. أن يصيبوا المزين أجرموا فغار عند الله وعباب شديد بما كان يمكون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يريد الله أن يشرح صدره من ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيطا حرجا كأنما يصعب في السماء. ومن يريد يجعل حرجا في السماء فَإِنْ حَرَّجَكَ أَنَّنَا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَالْفِرَاطُ غَضِبَ مُشْتَهِمًا وَلِبَفَضَلٍ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَزْذَكَوْنَ وَلِبَفَضَلٍ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَزْذَكَوْنَ لَهُمْ دَعْوُ السَّلَامِ عَلَى رَبِّهِمْ وَهُوَ وَيُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لهم داروا السماء عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحصرهم جميعا يا معشر الجن قد استغفرتم من الإنس ويوم يحصرهم جميعا يا الجن من الإنت وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقال أولياء من الإنس ربنا ازتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدون فيها إلا ما شاء الله قال وَمَا كَانَ لِنَاشِئَةٍ أَن تَنشَأَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُولي بَعْضَ الضَّالِّينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا وكذلك نوري بعض الظالين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا كان عشر الإن والإنش ألن يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وننذرونكم بطاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا قالوا شهدنا على وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.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 درجات مما عملوا وما ربك وَمَا عن ما يعملون وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم مِنْ ذرية قوم آخرين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من دنياكم أو من آخرين إنما توعدون لآتين وما أنتم بمعجبي إنما توعدون قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ قُلْ يَا قَوْمِ اعملوا على دَارِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ تَشَاءُونَ فَتَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّاعِ أَتَكُونُ فَتَعْلَمُونَ مَنْ تَسيرُونَ وَأَنتُمْ فِي ضَلَالٍ إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله إنما ذرآ من الحرب والأنعام نصيباً. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وَجَعَلُوا لِلَّهِمَّ مَا ذَوَأَ مَا الْأَرْضُ وَالْأَنْعَابِ نَخِيبًا فَكُولُوا آدَى إِلَّهِ جَعْمٍ وَآدَى بِشُرَكَاءِ بَاحٍ فَمَا كَانَ لِشُرَكَاءِهِمْ فَلَا يَصِنُ إِلَى الله. وما كان لشركائهم كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم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 وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ غِنًى وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا وَمَا يَفْتَرُونَ وَمَا يَفْتَرُونَ وقالوا آله أنعم وحرث الحجر لا يطعبها إلا من نشاء بذعمهم وقالوا آله أنعم وحرث الحجر لا يطعبها إلا من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت بهورها لا وَأَنَّ عَامُ الْحُرِّ مَسْبُوهَا وَأَنَّ عَامُ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ وَأَنَّ عَامُ الْحُرِّ مَسْبُوهَا وَأَنَّ يَذْكُرُونَ اسم اللَّهِ عليها سيجزيهم بما كانوا يفعلون. سيجزيهم بما كانوا يفعلون. وقالوا ما في بقون هذه الأغنام خالصة لبقورنا ومحرم على أزواجنا. وقالوا ما في بقول هذه الأدعاء قال قصر ببقولنا ومحظرنا على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وإن يكن فيه شركة. لا يجزيهم وصفهم. لا يجزيهم وصفهم. إنه حسني علي. إنه حكيم علي قد ختر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ختر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم هو الذي الله قربلوا وما كانوا مهتدين قربلوا وما كانوا مهتدين مهتدي وهو الذي أنشأ جنات معوشات وغير معوشات والنخل والزوعة مختلفا أكله والزيتون والغمام وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغلو معروشات والنخل والزوعة مختلفا أكله والزيتون والغمام والزيتون ورُمَان متشابه و غير متشابه. والزيتون ورُمَان متشابه و غير متشابه. قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حرقه يوم حصاده ولا تسرفوا. وَلَنَكْتَبَنَّ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ مَا يَصْنَعُونَ وَلَنُسْقِيَنَّهُم مَّاءً حَمِيمًا ۖ وَلَا يَحُضُّونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ وَاللَّهُ ذُو وَمِنَ الْأَنَامِ حَوَلَتْ وَقَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خَوَاتِ الشَّيْطَانِ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إنه لكم عبد مبين ثمانية أزواج من الضأل اثنين ومن المعز اثنين ثمانية أزواج من الضأل اثنين ومن المعز اثنين قل أذكري حرم الأنزين أم شملت عليه أرحام الأنزين قل أذكري عظم الأنزين أم شملت عليه أرحام الأنزين نفئوني بعلم إن كنتم صادقين. نفئوني بعلم إن صادقين. ومن الأذن اثنين ومن البقر اثنين. ومن اثنين ومن البقر اثنين. قل أَهْفَتَ رَيْحَ حَرَّمَ الْأُنْتَيْنِ أَمْ شَمَلَتْ عَلَيْهِ أَضْحَامُ الْأُنْتَيْنِ قُلْ عَلَيْهِ أَضْحَامُ الأنتيين. ان كنتم شهداء اذ اللَّهُ الله بهذا ان كنتم شهداء اذ وصدكم الله بهذا تمن اظلم ممن اترا بغير ومن افترى على المعنى كجل يضل الناس إن الله لا القوم إن الله لا القوم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما عَلَى طاع يطعمه إلا أن يَكُونَ ميته <تصفيق> قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما عَلَى طاع يطعمه إلا ميتة إلا أن يكون ميتاً أو دم مسبوحاً أو لحمة زيد، إلا أن يكون ميتاً أو دم مسبوحاً أو لحمة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله ثَمَنًا لَّغَيْرِ ذَٰلِكَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثَمَنًا لَّغَيْرِ ذَٰلِكَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ آذَوْا ضَرَبْنَا كُلَّ ذِي وَالَّذِينَ هُمْ أَطْعَمُوا مَا كُلُ جِيُوعٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَضَّمْنَا عَلَيْهِمْ فُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ حَوَاياهَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ عِظَامُهُ وَإِنَّ الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ عَلَيْهِمْ هما بإذا ما حملت قبورهما أهل الأعياء المختلف ذَلِكَ ذلك جزيناهم بذغيهم وإنا ذَلِكَ ذلك جزيناهم بذغيهم وإنا اَإِن تَذَرُوكَ فَقَدْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اَإِن تَذَرُهُمْ فَسَوْفَ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَلَى الْقَوْمِ فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فذالك تذب الذين منقر لهم حتى تركوا بأسنا فذالك تذب الذين منقر ان اتادوا باتنا قل ان عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وَلَئِن رَّجَعْتُمْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ لَتَرْجِعُنَّ مَعَ الْقَوْمِ ۖ سَتَجِدُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ أَتَظُنُّونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ قل بر الله الحجة البالغة، قل بر الله الحجة أجمعين؟ قلل من مشهداً كن الذين يشهدون أن الله حرم هذا. قلل من مشهداً كن الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا فلا تشهد معهم. شهدوا فلا معهم.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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْتُ تعالوا وَأَطِعُوا مَا حَضَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْتُ تعالوا وَأَطِعُوا مَا حَضَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ ولا تقتلوا أولادكم من إلا نحن النحن نرزقكم وإياه ولا تقتلوا أولادكم من إلا في النحن وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تحرم الفواحش ما زهر ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مالا يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مالا يتيم إلا بالتي أحسن حتى يجنغ أشده وأوض الكيل والميزان بالكس وأوض لا نتلف نفسا إلا وسعها لا نتلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَظَاهِرُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَإِنْ تَقُولُوا تَأْمُرُوا وَدَعْنَا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا وَمَا اللَّهِ أُخْلِفُ ذَلِكُمْ وَصَّافٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ إِنَّ لَكُمْ فِتَنَ تَجْتَسُونَ وَأَنَّ آدَا قُرَةٌ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلا تَسْتَبِعُوا السُّهُلَ فَتُضِلَّكُمْ عَن سبيله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 قمَّ أثََّ موسل الكتابةَ مام على الذي أفن تَّلفُ شيء ثم موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء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 وَأَنزَلَ كِتَابًا أَنزَلْنَاهُ بَارِقًا فِاتَّبِعُوهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَنزَلَ كِتَابًا أَنزَلْنَاهُ بَارِقًا فِاتَّبِعُوهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على صائفتين قبلنا وإن كنا عن بغاستهم لغافلين على كائفتين من قدرنا وإن كنا عن دغاة إلا غاصلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه إِشْآءُ لَكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَقَلِيلٌ أَفُوْمٌ بَيْنَهُمْ مِهْوَابٌ كُمْ وَهُدٌ وَرَحْمَةٌ أَقَلِيلٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَلَفَ عَنْهَا فَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ عن بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَلَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ عن آيَاتِنَا مَا كَانُوا يَصْدِقُونَ تنجي الذين يصدقون عن آيات ذاتوا العذاب إما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل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 يوم ما بعض آيات ربك لا يمتع نفس من قبل أو تجدت في خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قل انتظروا إنا ستؤمنون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شياء لست منهم في لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجدى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن قَالُوا إِنَّ مَا نَعْمَلُ لَمْ نُقَلْ إِنَّ الَّذِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى طراط مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا بِالَّتِي إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قُلْ إِنَّ الَّذِي دينا من دينا من وما كان من المشرفين، وما كان من المشرفين. قل إن صلاتي ونصي ومحياتي ومماتي لله رب العالمين. لا صلاة ومشك ونحية ولا تجلي ولا دين. لا شريك له وبذلك أمرت المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَشْفَعُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَشْفَعُ كُلُّ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَيْهَا ولا تدر واجرة وزر, وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم موقون تونا موقون دنا قوم ثم تجعلكم وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض وربا ربعكم فوقد بعض درجات ير وكم في وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وغفى غابكم سوق بعض من درجات يدعوكم كما آتاكم إن ربك سريع العطار وإنه لغفور وحيم إن ربك سريع لهول <gülüyor> رب